Mä ymmärrän, mä ymmärrän, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, mä ymmärrän, mä ymmärrän. Mä ymmärrän, دمشي على امشي على جوحي لابولي امه مثل كل عام ثلث تيام اذا امشي وذا شهري عشر تيام بمداهبنا وطوائبنا اجيان ارا وعين على اي حسين voi, minä haluan mennä. Haluan mennä. Haluan mennä. Haluan mennä. Häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä. Tämä on häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä. Tämä on häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä, häiriöitä. Tämä on الزهراء مع الحوراء أواسيها أريد تخيل المنظر إسيا رويل ضعن بها وأنا أرسم صور ليها وأظل بروح حبها وشوفنا لوحة السجادة عليها و ا نداويها وسكننا الحزينة ولو حتف امينه والله ما نسيناه وسكننا الحزينه وسكننا الحزينه ولو حتف امينه والله ما نسيناه وسكننا الحزينه اريد امشي الى ابو اليمه, لابو اليمة Ma ejine yo marbaile qalmis alali lo ma يا معشار بني واهي يا معشار بني واهي أنا الشيعي اسمعوني لأكفر لا في عقيدتكم لأن كفر تسموني إجي تمشي وريد شلون أشوف لكم مين نعوني يا اهل الضغينه في امنينا عشق يا ناس بينا يا اهل الضغينه يا اهل الضغينه في ايجيني كل يوم اربعينه قلبي يسعل عليا انا لو ما اجيني اريد امشي الى ابو اليمه ابو اليمه اريد امشي اريد امشي الى ابو اليمه شنو اهلي شنو علي اموت على الترف بدوى إلهي علم بحالي فقط لعيون عبد الله الرضيع رخص له الغالي وفي ديلة شفوف أبو فاضي بني نور وحوى انت السفينه واسعه وامينه نركب نجينا انت السفينه انت السفينه واسعه وامينه نركب نجينا انت السفينه اريد امشي ل ابو اريد امشي يا ابو اليمه يا ابو اليمه يا ابو اليمه يا 40 حسين يا 40 حسين يوم ما اجينا يوم 40 امل يسعد علينا لو ما اجينا دم وخط لحسين على ترابنا مكتوبي وقل يا ابو عبد الله عهد وعهد وعهد وقل همني وبي وغسل قلب بترابي وصبك ثرة تذنوبه المستكينة روحي رهينة أحسيني خلي عنا عالمستكينة المستكينة روحي رهينة أحسيني خلي عنا عالمستكينة اريد امشي حسين ابو اليمه ابو اليمه ابو اليمه اريد امشي اريد امشي اريد امشي لا ابو ما لتمشيلناقليم المهندسه والتوزيع حسين <تصفيق> <تصفيق> كلمات شعر مبارك سعد اداء ردود الحسين جعفر المطير المونتاج والتصوير علي هاشم الاحمداوي